لَوْ مَا تَأْثِينَا بِلَمَائكَتِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُبْطِنِينَ إِن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 لا يؤمنون به وقد خلت السنة الاولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون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 أرض مددناها وأنقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء إن موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الريح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنزلنا وإننا لنحن نحيي ونميت ونحن الوالثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخنين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الوالثون إنسان من صلصال من حمئ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار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 ودخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدودهم من غل إخوانا على سرور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي ان وأن الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب لليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم ادخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم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 قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوطن إنا لمنجوهم أجمعين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 آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا منين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغني عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض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 ورسلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسالنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمن وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزين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 أمر الله فلا تستعجلوه